بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك مطارق النجم التأذب من كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصرب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم يوم تبدا فما له من قوة ولا وسماء والسماء رجعي ولو والأرض فدائما هون بونا لقول فصل بونا بونا بونا وما هو بالهزل بونا يكيدون كيدا بونا كيدا فمهلك